إذا الشمس طورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجمال سميرت وإذا الأشار طلت وإذا المحوش حشرت وإذا المحار سجرت وإذا النفوس توجت وإذا المنهودة سئلت بأي ذنب وإذا السحف نشرت وإذا السلام كشقت وَإِلَى الجحل سعرت وَإِلَى الجنة مذرفت علمت نفس مما أحضرت فلا أفصل إنه لطول رسول كريم هي قوة عند العرش مكين